والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفين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 واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يدخر قوم من قوم عتا ان يكونوا خيرا منهم عسى ان منهم ولا نساء إذَا انْعَتَ أَنْ, أن يَكُنْ قَيْرًا مِنْهُ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ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 بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إن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 قالت الأعراب آمنا كلم كل تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيع الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا